الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الاول مع حل الفاضي نخبة الفكر وطبعا عندما ختمنا متن ابن اجروم كنا وعدناكم أن نفتح متن من الموتون وكانت هناك اقتراحات كثيرة واستقر رأي الإخوة على متن نخبة الفكر ولعل إن شاء الله بعد النخبة سيكون الباعث أو الموقضة أو المنهل ثم الفيات العراقي أو الفيات السيوطي بإذن الله تعالى طبعاً اليوم عندنا نخبة الفكر وغدا إن شاء الله العقيدة وبعده البخاري يعني البخاري يعني نستمر على ما كنا فيه بإذن الله تعالى نخبة الفكر لكن يشترط حفظ المتن ضروري لا بد من حفظ المتن لأن الطالب إذا أراد أن يحصل فلا بد أن يحفظ المتن ومن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل وهو لا يحفظ القرآن فهو كمن يحرث في ماذا؟ في الماء أو في البحر وقديما قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر وهذا ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام ولكن أقول الطالب ينبغي إما أن يكون يحفظ المتن أو يجتهد حتى يحفظ المتن لأنك عندما تفهم المسألة وأنت تحفظ المتن هذه المسألة ستبقى راصخة بإذن الله عز وجل في ذهنك وتبقى راصخة في عقلك وبعد ذلك تدخل إلى ماذا؟ إلى الحواشي وتبحث والعلم بالتعلم كما جاء في حديث له طرق حسنه به العلماء لذلك قبل أن ندخل في متن نخبة الفكر لابد ان نتكلم في هذا اللقاء على بطاقه تعريفيه وهذه البطاقه يعني بطاقه تعريفيه على الحافظ بن حجر لذلك نجعل هذا اللقاء نجعل هذا اللقاء ونحاول ان يكون على ماذا نحاول ان يكون على شكل على شكل ماذا على شكل وليس المحاضره ان يكون على شكل المحاوره للمحاضرة يعني من باب المحاوره لا من باب المحاضره لأن الكلام على المؤلف وعلى نبذة من سيرة المؤلف رحمه الله تعالى والمؤلف هنا صاحب نخبة الفكر وهو الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر ومعرفة المؤلف ضرورية إذ كيف تقرأ الكتاب وتأخذ من الكتاب الأحكام وانت تجهل أبسط شيء على مؤلفه ولا سيما عندما يكون المؤلف جبلا على كعبه في خدمة الدين والذب عنه وفي خدمة العلم والعلماء كمثل الحافظ بالغلب الحافظ محجر لذلك عندما يكون الأمر هكذا لابد أن يكون الكلام على الكبار مبنياً على العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعه لنعرف مثلاً حكايات الحافظ بن حجر، حكايات الحافظ بن حجر، ومعلوم أن هذا يعطي لكم ثمر في الطلب. تعرف اخلاقهم وتعرف آثارهم وتعرف مآثرهم. وتعرف مجالسهم العلميه ولذلك لم يقل الامام ابو حنيفه عبثا عندما قال انما تكلم على فيما يرويه عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني الحكايات عن العلماء ومجالسهم في روايه ومحاسره احب الي من كثير من الفقه لماذا لانها اداب القوم وأخلاقهم اداب القوم وأخلاقهم اذا لا بد ان تعرف ايش حكايات العلماء وتعرف نبذ عن حياتهم وتعرف كيف طلب العلم لماذا لترفع هذه النبذ وهذه ترفع همتك ترفع همتك السلف كانوا يقولون الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه الحكايات جند هذا كان يقول السلف الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه ولذلك كان يقول الإمام الجنيد لمريديه كان يقول لهم الحكايات جند من جنود الله يقوي بها إيمان المريدين يقوي بها إيمان المريدين فقيل له هل لهذا من شاهد يعني من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال نعم وكلن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاذا الحكايات تثبت ماذا تثبت فؤاد الانسان المكلف ولهذا ذكر الحافظ بن الجوزي في كتابه اللقط في حكايات الصالحين والكتاب حسب علمي ما زال مخطوطا ذكر باسناده عن مالك بن دينار انه قال الحكايات تحف الجنه الحكايات تحف الجنة والامام السخاوي في كتابه القيم وقد نصحتكم بقراءه هذا الكتاب وقراته عده مرات الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ وكتاب صغير ما هو كبير الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ من عجائب ومن معجزات السخاوي في هذا في هذا الجزء يعني اقترب وابدع واجاد وافاد فذكر عن سفيان سفيان بن عيينة قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه ولذلك الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام ووفيات وف المشاهير والاعلام عند ترجمة إسماعيل بن سعيد قال وهو صوفي طبعاً شيخ صوفية وقال سعيد بن إسماعيل قال سعيد يعني القائل هو سعيد بن إسماعيل لأبي جعفر بن حمدان ألستم ترون عند أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال بلى يعني عندما يذكر الصالح تنزل الرحمة لأنك تتكلم على ماذا على أخلاقه وعلى مجالسه وعلى محاسنه وعلى آثاره وعلى مآثره وعلى تعليمه وعلى تأل تعلمه وعلى سمته وعلى هديه وعلى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تقولون إن عند ذكر الصالح تنزل الرحمة قال بلى الجواب هنا ينبغي أن يكون ببلة قال بلا قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين فلذلك إذا ذكر نصلي عليه عليه الصلاة والسلام فإذا سيد الصالحين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى على أخواتكم ان الحافظ نحجر كان يذوب عن سيد الصالحين كان يذوب عن سيد الصالحين وكان يذوب عن إمام الصالحين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إذن ماذا يذب عنه؟ يذب عنه الكذب فينبغي على هذا أن نعرف سيرته للأسف السلف حفظ لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته وشمائله وأقلاقه وكل شيء لكننا فرطنا الشباب الآن يعرفون سيره وصورة العافنين الذين يدعون الفنانين وأصحاب اللعب الكره وغيرهم ولذلك يعني للأسف ترى أنهم يحلقون ما أدري هذه صيحة كذا وهذه كوب تاسة وهذه كوب ما أدري إيش لأنهم تركوا سيرة السيد العالمي جهلوا سيرة السيد العالمي وجهل أقوال سيد العالمين وجهل سيرة السلف الصالح فلذلك الـ الـ الـ الذي يذب أغلق الهاتف الذي يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب ينبغي أن نعرف سيرته أبل ينبغي أن نعرف سيرته بل وينبغي أن نعرف كيف طلب العلم كيف كان طلبه للعلم لماذا؟ ليس عبثا حتى نقتدي به وننحاش إليه ومن باب قول أبي العناء هذا ابو العناء معروف شاعر محمد القاسم القاسمي إذا أعجبتك خصال مرئي هذا البيت معبر جدا إذا أعجبتك خصال مرئي فكنه يكن منك ما يعجبك لاحظتم البيت وهذا فيه حكمة هذا فيه حكمة إذا أعجبتك خصال مرئي إذا كان في خصلة واحدة بفتح الخالات لا تقول خصلة إذا أعجبتك خصلة واحدة فينبغي أن لا تذكرها فقط إنما ينبغي أن تكونها فقال إذا أعجبتك أبو العنا إذا أعجبتك خصال مرئ فكنه يكن منك ما يعجبك هذا هو من باب الانحياش والتأسي فليس على المجد والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك ليس هناك على المجد وعلى المكرمات حجاب حجاب بحيث إذا أردت أن تكون وأن تعمل بهذه المكرمات وبهذه وتأخذ بهذا المجد ليس هناك حجاب يمنعك ويحجبك فإذا ما دام خصال امرئ أعجبتك اذا كنها تشب به اقتدي به إذا أعجبتك خصال المرئي فكنه يكون منك ما يعجبك فليس على المجد والمكرمات حجاب إذا, أت إذا جئته ها يحجبك إذا جئته يحجبك وكما قال الشاعر هذا أظن هذا البيت تعرفونه ان طالب علميا لا بد أن يحفظ هذا البيت الشاعر يقول شاعر الفحل بن درايد تعرفون بن دوريد وإنما المرء حديث بعده وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى وهذا البيت أيضا حكيم هذا البيت فيه حكمة عظيمة ولكن إذا حفظناه ينبغي ان نقتدي به يعني فهمتي كنمشي الان نسمعوا نعم نسمعوا طيب اذا نحن الان مع اللقاء الاول كما قلنا في على في النخبه ان شاء الله ولكن قلنا لابد من وقفه مع ترجمتي الحافظ بن وقلنا بان اي مؤلف لابد ان نعرف مؤلفه حتى ناخذ منه الاحكام والا لان معرفته ضروريه ولا بد فيها من ماذا من العلم والمعرفة ونعرف سيرته وصورته واخلاقه ومجالسه ومحاسنه وسمته وهديه لان عندما يعجبك شخص وتعجبك خصاله اذا المعنى انك ينبغي ان تقتدي به اذا اعجبتك خصال امرئ فكنه يكون منك ما يعجبك فليس على المجد والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك وقلنا كما قال الشاعر فحل بن دريد وإنما المرء حديث بعده عندما يموت يبقى حديث إما له وإما عليه وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى فكن حديثا حسنا لمن وعى أي واحد يموت انظروا إلى الجبابرة والتواغيط وعندما يموت الكل يلعانهم وإن كانوا يخافون منهم انظروا الى العلماء والمحدثون انظروا الى العلماء والمحدثين والحفاظ وحملة كتاب الله العاملين به وأهل الفضل كيف يذكرهم الناس كيف يذكرهم الناس ولذلك قالوا انما المرء حديث بعده عندما يموت لا أن يكون هناك حديث انما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى فكن حديثا حسنا لمن وعى ونحن نتكلم على ترجمة الحافظ بن حجر من باب استجلابا لبركة الاتصال بالسلف الصالح حتى يتزكى بيمني التشبه بهم الخلف الفالح ولذلك قالوا البيت هذا اللي قلتنا تعرفونه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح أو رباح فتشبهوا ان لم تكون من باب قولي القائل استكثروا من الحكايات فانها درر استكثروا من الحكايات فانها درر وربما كانت فيه او فيها الدرة اليتيمه التي تنفعك التي تنفعك يوم القيامه كما قال لي بعض السلف ما زلت تكتب ما زلت مع الدواء ما زلت مع الدواء لان الدواء في اللغه العربيه يعني بالعفو المعرب باللغه الفارسيه حنيفه يقال له حنيفه فلذلك ابو حنيفه يكنى ابو حنيفه من كثره ما كان ياخذ الدوات في يده فقالوا الى متى فكنه ابا حنيفه يعني اب الدواه ابا حنيفه واضح اذا الدوات الدوات يعني كلمه فارسيه عربت كلمه فارسيه عربت فلذلك قالوا له الى متى قال لعلي لم اكتب الكلمه التي تنفعني يوم القيامة، فلذلك قالوا استكثروا من الحكايات فإنها درة وربما كانت فيها الدرجة اليتيمة نادرة. ابن الجوزي عندما تكلم في مقدمة كتابه المعروف هو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وكذلك الحافظ السخاوي عندما تكلم أيضا في كتابه الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لمن ذم التاريخ وذكر هذه. الفائده وذكروا بان في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيره التاريخ والسير لماذا تذكر يذكر ترجمه المؤلف لماذا تذكر, لماذا تذكر؟ يكفي ان نعرف الحافظ بن حجر وهو انه حافظ عند الاطلاق وكذا لا هناك فوائد تجنى من ماذا من معرفه السير ومعرفه التاريخ ومعرفه التراجل منها أن نطلع بذلك على عجائب الأمور وأن نطلع على تقلبات الزمان وأن نطلع على تصاريف القدر ونسمع الاخبار الأخبار فالنفس تجد راحة دائما لماذا؟ بسماع الأخبار متى تجد النفس راحة بسماع الأخبار؟ حتى إن أبا عمرو ابن العلاء قيل, قيل لرجل قال قيل لرجل من بكر نوائل كان قد كبيراً وذهبت من منه لذة الأكل والمشرب والمنكح رجل كبير لا يتذوق لا طعام ولا شراب ولا منكح قيل له أتحب أن تموت قال لا والرجل الكبير في السن أتحب أن تموت قال لا قيل فما بقي من لذتك في الدنيا حتى تبقى على قيد الحياة قال استمع العجائب استمع العجائب انظر لما لا يريد أن يعيش الإمام الشافعي وهو من هو قيل له كيف شهوتك للأدب كيف شهوتك للأدب قال أسمع بالحرف الحرف يعني عندما يطلق يراد به الكلمة أسمع بالحرف منهم مما لم أسمعه فتود أعضائي تتمنى أعضائي أن لها اسماعا فتنعم به أعضائه تتمنى لو كان لها اسماع لتنعم بهذا الخبر الذي, سمع، الذي لم يسمعه إلا لأول مرة قيل له وكيف طلبك له للأدب قيل طلب المرأة المظلة ولدها وليس لها غيره. تصور المرأة في رواية كما ذكر ابن أبي حاتم قال سمعت المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال قيل للإمام الشافعي كيف شهوتك للعلم كيف شهوتك للعلم قال أسمع بالحرف منه يعني بالكلمة بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضاء أن لها اسماء تنعم به مثل ما تنعم أو مثل ما تنعمت به الأذنان. الأعضاء تتنعم بماذا؟ بما سمعت كما تتنعم الأذنان. فقيل له: وكيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته في المال أو للمال. حرص؟ حرص هذا المثل يضرب به الجموع المنوع يضرب به المثل في ماذا؟ في الحرص على جمع المال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال في بلوغ لذته للمال فقل له فكيف طلبك له قال طلب المراه المظله ولدها ليس لها غيره ليس لها غيره هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يستفيدون من تراجم العلماء حتى إن شيخنا ابا غد يعني ذكر في قيمة الزمان بعد أن ذكر هذه القصة قال عبارة مهمة جدا قال بمثل هذا الشغف والعشق على القول بأن العشق لا يقال إلا لمن ينكح أو على أنه لا بأس من باب التجاوز قالوا جائز قالوا بمثل هذا الشغف والعشق للعلم يتكون النبوغ والامامه لا يمكن أن يتكون النبوغ والامامه في العلم بمجرد ان يقرأ الإنسان رسالة أو رسالتين أصبحنا في زمان ماذا؟ زمان نت وزمن إيش؟ وزمن ماذا؟ لا الأكلات السريعة يقرأ ورقات ربما لا يقرأها أو ربما يسمع لشخص أو ربما يتابع شخص وبه يصبح إماما يضلل من خالفه وكأن هو ومن يسمع له رباه من وغيرهم رباهم غبي والأحكام جاهزة والتهم لا تعوزهم فللأسف لذلك من قرأ سير السلف الصالح وتراجمهم لا بد أن تكون أحكامه رازينة رصينة سديدة وإقرأوا البيت القائل وهو بيت معبر كرر علي حديثهم يا حادي حادي هو الذي يغني ليلي للإبل لتسرع ولتمشي كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلل فؤاد الصادي الصادي هو ما يصب المرآة وما يصب أيضا القلوب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقال كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلل فؤاد الصادي فلذلك أقول لكم معرفة ترجمتي وسيرتي وعزيمتي وهمتي وصبري وبذل الحافظ ابن حجر ومن على شاكلته ماذا, ماذا نستفيد منها ترفع همة الطالب فيتسابق الطالب مع الزمان للتحصيل وفي مثل هذا ينبغي أن تكون المسابقة وفي مثل هذا ينبغي أن تكون المكافرة وبمثل هذا ينبغي أن تكون المطالبة والمفاخرة والمنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون لذلك من استقرأ وسبر وغاص في كتب التراجم والسير والتاريخ يجد ماذا؟ أن المنافسة في العمل الخالص وفي تحصيل العلم الصحيح سنة متبعة وليس التنافس في الدنيا والأجهزة المتطورة والجهل خذ مثلا الحسن البصري وهو من هو؟ حسن البصري يقول من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنيا فألقها في نحره من نافسك في ماذا؟ في دينك فنافسه في هذا ينبغي أن يكون التنافس من نافسك في دينه في دينك فنافسه ومن نافسك في دنيا فألقها في ماذا؟ في نحره هذا هو التنافس المطلوب بخلاف التنافس على الدنيا هذا ليس مطلوب ليس مطلوب لأجلها إنما هو معبر الدنيا ليست مطلوبة لأجياء هي معبر إلى ماذا؟ إلى قنطرة إلى الجنة ولذلك السلف كان يقولون كما يقول هاي بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل شوف إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل يعني بماذا؟ بقيام الليل وبتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل هكذا كان السلف يتنافسون. كانوا يتنافسون مزاحمة, مزاحمة للسلف كل على قدر منافسته وعلى قدر همته لذلك كلما علموا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إلى العمل بها نحن نقرأ لا لنعمل إنما نقرأ لنقول للناس ولربما لنتصدر لكن هؤلاء كلما علموا خصلة من السلف بادروا إلى العمل بها والاقتداء بها بأهلها وعلموها لأبنائهم وطلابهم يعلمونها لأبنائهم وطلابهم ولذلك يقول الشيخ شمس الدين محمد عثمان هذا تركستان كانت له همة عالية قال ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها إلا تعبدت نظيرهم وزدت عليها حتى بعضهم يقول لو ان رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل مات ذلك الرجل غمنا ما كان ذلك بكثير ما كان ذلك بكثير هذا هو لذلك ابن عمر قيل لما قيل لنافع مولاه يعني ما كان ابن عمر يصنع في يصنع في منزله قال الوضوء لكل صنع والمصحف فيما بينهم الوضوء لكل صلاه والمصحف فيما بينهم وكان ابن عمر اذا فاتته صلاه الجماعه صام يوما واحيا ليله واعتقرقها هكذا كان ابن عمر رحمه الله تعالى وابو موسى الاشعري كان يجتهد قبل موته اجتهادا شديدا فقيل له لو امسكت او رفقت بنفسك بعض الرفق فقال ان الخيل اذا ارسلت فقاربت راس مجراها يعني قاربت الوصول ماذا تفعل؟ يعني أخرجت جميع ما عندها لتصل إلى مكانها والذي بقي من أجل أقل من ذلك فلم يزل على ذلك حتى مات رضي الله تعالى عنه إذن يعني كلهم يقول ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبه في البحر وهو يقول يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه لعل الله أن ينجيه هكذا كان السبب لذلك كيف نعرف نحن هذا كل نعرف هذا كله بمعرفه ماذا بمعرفة سيره السلف الصالح وبمعرفه تراجم العلماء العظام العلماء مثل الحافظ ابن حجر والحافظ ابن حجر امام من الائمه فلذلك السلف هكذا كانوا يجتهدون تراجم السلف لماذا؟ للاقتداء بهم حتى إن, إن بعضهم لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد على في العمل شيئا ما قدر؟ لماذا؟ لأنه يجتهد لأنه يجتهد فلذلك ينبغي أن نعرف ماذا؟ أن نعرف سيرة كل إمام نريد أن نقرأ كتابه ولهذا السبب وغيره قال العلماء إن ما يساعد على الإدراك الصحيح على الإدراك الصحيح للواقع هو فهم ثاقب ما الذي يساعدك على الإدراك الصحيح ما هو ما هي, ما ما هي الأشياء التي تساعدك على الإدراك الصحيح للواقع هو فهم ثاقب وذكاء وقاد ومتابعة جيدة وخبرات متراكمة وتجارب مستفادة من ماذا من سيرة هؤلاء العظماء امثال امامنا الحافظ ابن حجر حتى لا نبعد المجعل نرجع الى ترجمة مختصرة طبعا للحافظ ابن حجر ها نبذة مختصرة فقط وطبعا انتم تعلمون انهم يبدأون باسم المؤلف اسم الحافظ ابن حجر ولقبه ها اسمه ولقبه وكنيته ومولده ومنشئه اسمه اولا اسمه ثانيا لقبه ثالثا كنيته رابعا مولده خامسا منشأه خامس منشأه إذا لابد أن تفهموا أي مؤلف أي ما تريدون دراسته لابد من معرفة ماذا اسم المؤلف ولقبه وكنيته ومولده ومنشأه فأنا أحاول في هذه الترجمة للتقريب للتقريب لأن ان على طريق سؤال وجواب لأن التعليم بطريقة السؤال والجواب من أنجع وأفضل وأنجح الأساليب في التعليم وهو نهج كتاب الله عز وجل نهج القرآن والسنة نهج القرآن والسنة كما سبق أن قلنا لكم في مادة النحل ألم يقول ربنا عز وجل أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة أتصبرون؟ وألما يقول الله عز وجل؟ أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون بل خلق السماوات والأرض؟ وذكر أسئلة كثيرة أكثر من عشرة، ها أكثر من عشرة دون جواب جواب مقدر يقدره المفسر بل افتتح صورة بطريقة السؤال عما يتساءلون بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع اصحابي لأن عندما تتكلم هكذا من غير أن تلقي السؤال لا نقول نطرح لأن نطرح هذا خطأ هذا التعبير خطأ من غير أن تلقي السؤال اذا طالب ربما ها يغيب هو معك بجسدي ولكن بذهني ما أدري لكن عندما تقول له كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بكذا وكذا ألا أخبركم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة قالوا بلى يا رسول الله لاحظتم ولذلك حديث جبريل كلكم يحفظوه بينما نحن جلوس عند رسول الله يصنع صنع ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض التيب شديد سواد الشعر لا يرعى علي أثر الصفر ولا يعرفه مننا أحد حتى يمحل طويل ثم ذكر الإسلام والإيمان والإحسان اذا من السائل هنا جبريل يا محمد اخبرني عن الاسلام يا محمد اخبرني عن الايمان يا محمد اخبرني عن الاحسان يا محمد اخبرني عن الساعه ومن الذي كان يجيبه رسول الله اليس كذلك بل لكن في الاخر ماذا قال النبي وصراصي لم يقول ماذا قال في الاخر المقال عمر قيل بعد ثلاث ايام ماذا قال انه جبريل فانه من السائل قلنا الله ورسوله قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم من كان المعلم رسول الله جبريل رسول الله هو الذي كان يعلم اما جبريل يسال فلكن النبي عليه الصلاه والسلام قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم كانه يقول تعلموا كيف تسال ولهذا كان حسن السؤال كان حسن السؤال للصرعي. لاحظتم هذا؟ ولهذا كان بعض السلف إذا دخل إلى بلدة ولم يسأل يقول قم بنا هذه القرية أو هذه البلدة أخذت ويقرأ عليهم قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه وكان يقول بعضهم هذا لا خير في هذه هذه البلدة لا خير فيها لأنه لا يسمع فيها قال الله قال رسوله لذا لهذا السبب أول ما نبدأ به اسم الحافظ المحاجر ما اسمه؟ اسمه أحمد ابنوا عالي، ابني محمد، ابني محمد، مرتين. أحمد، ابن عالي، ابني محمد، ابني محمد، مرتين. واضح؟ بعضهم يقول لك أحمد، ابني عالي، ابني محمد ثم يكتب مرتين معنا مرتين. ابني محمد، ابني محمد. ابني محمد. أحمد، ابنوا عالي، ابني محمد، ابني محمد، مرتين. ابني عالي، ابني محمود، ابني أحمد أيضا مرتين. ابني أحمد، ابني أحمد. مرتين ها هذا الكيناني الكيناني الكيناني بكسر الكاف وفتح النون وبعد الالف نون ثانية هذه نسبة الى ماذا الكيناني نسبة الى قبيلته نسبة الى قبيلته ما هي قبيلته كنان انه هاجر بعد ذلك بعض افراد إلى الى مصر ومنهم اجداد الحافر لذلك نقل تلميذه من هو تلميذه الحافظ السخاوي تمده الحافظ السخاوي نقل عن خط شيخي الحافظ من حجر أنه كان يقول كنان الأصل كنان الأصل إذا معناه أنه هو, هو الحافظ من حجر أيضا يقول عن والده رأيت بخطه أنه كنان النسب رأى بخط والده أنه كنان النسب اذا هذا اسمه الحافظ من حجر والمذهب شافعي المذهب مشهور بمن حجر العسقلاني العسقلاني هذا أصل العسقلاني هذا الأصل العسقلاني نسبة إلى ماذا فلسطين. منطقة فلسطين نسبة, مك... نسبة مكانية إلى عسقلان وهي آي نعم مدينة عسقلان فلسطين. أو قرية فلسطين. يعني هي بساحل الشام في قطاع غزة فلسطين. محتلة ها من فلسطين ومنها أصل أجداده إلى أن نقلهم صلاح الدين الأيوبي عندما خربها ما بين خمسمية وثمانين خمسمية وثلاثة وثمانين على إثر ماذا؟ على إثر ها الحروب الصريبية الحروب الصريبية فهو العسقلاني ثم المصري القاهري الموليد لاحظتم هو من أين أصله إذن؟ عسقلان فلسطين طيب ثم ذهب إلى مصر ثم لذلك يقول ثم المصري ثم القاهر لماذا؟ ثم المصري القاهري الموليد في تلك معلوم ان الطالب إذا قرأ في مكان بعضهم يقيد وبعضهم لا يقيد إذا قضيت في مكان قيل إنه شهور تنسب إلى تلك البلدة وقيل سنتين وقيل سنة وقيل خمس سنوات وبعضهم قال ما دون قضيت فيها مدة من غير التقييد كما سيأتي إن شاء الله ماذا يقول أهل الحديث في هذه المسألة. فلذلك قال العسقلاني ثم المصري القاهري. طبعا الموليد حافظ محاجرة طبعا معروف حافظ دنيا في عصري. حافظ دنيا في عصري. بل يقولنه هو الحافظ عند الإطلاق. معنى قولهم هو الحافظ عند الاطلاق. عندما تريد أن تقول حافظ ذهبي لابد أن تقيده الحافظ ذهبي. عندما تريد أن تقول حافظ المزي لابد أن تقول حافظ المزي. عندما تريد أيضا أن تذكر ابن لا لابد أن تقول حافظ ها حافظ ابن القيم. لكن إذا قلت هكذا الحافظ مباشرة إلى من ينصرف الحجر. الحافظ من الحجر ولذلك يسمونه هو إيش؟ علم بالغلبة عند الاطلاق لأنه كان فريد الوقت ومفخرة الزمن وكان علم الاعلام وعلم الأئمة وكان يطلق عليه قاضي القضة وإن كان هذا الإسم ما ينبغي قاضي لنسميه الآن وزير العدل هي الوزارة موجودة لكن عدل ما أدري هو ها وزير العدل وكان يقال له عمدة المحققين وخاتمة الحفاظ المبرزين والقضاء المشهورين حتى قالوا ما راى الناس مثله بل ولا راى هو مثل نفسه ولا راى مثل نفسه ما راى الناس مثله قالوا ولا رأى ها هو مثله يعني لذلك هو هذا هو اسمه هو صاحب الترجمه ذكر هذا النسب في بيت مفرد احفظوا هذا البيت يعني اذا كان مثلا يقول من احمد بسرعه من احمد بن علي بن محمد احمد بن علي بن محمد من احمد بن علي بن محمد من احمد بن علي بن محمد بن محمد لان قلنا مرتين قلنا مره صحيح من من احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني المحتدي, المحتدي هي الاصل بن علي الكناني المحتدي لاحظتم اذن اسمه واصله مشموع في هذا في هذا البيت من أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي الكناني المحتدي واضح واضح المحتدي يعني الاصل اصله الكيناني الاصل, الكيناني الأصل. واضح طيب اذا هذا هو ان سئلت ما هو ها اسم الحافظ ابن حجر اذا أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن علي بن علي, بن علي بن محمود بن أحمد بن احمد, أحمد مرتين وهذا البيت يبين لكم هذا واضح ما هو لقب الحافظ أحمد بن علي العسقلاني لقبه صاحب نخبه الفكر لا لقبه شهاب الدين لقبه شهاب الدين ويقال لقبه بذلك أبوه علي بن محمد لقبه أبوه لقبه شهاب الدين شهاب تعرفون الش ماذا تفعل شهاب الدين لما رأى ها قوة حفظه وذكائه وسرعة بديهته لقبه ماذا شهاب الدين من من الذي لقبه بشهاب الدين أبوه من من هو اسمه ابي علي مم. ابن محمد علي ابن محمد ولكنه لما كان مرجعا في الحديث النبوي ها في زمانه لقب بلقب اخر ما هو ها تشاب الدين لقب لكنه لما كان مرجعا في علم الحديث لقبوه لقبا اخر ما هو لا امير المؤمنين في الحديث لقبوه ب لقب أمير المؤمنين في الحديث هذا اللقب لا يعطى إلا لكبار المحدثين الأفلاذ ويقال إنه شرب ماء زمزم هذا يحكى أنه شرب ماء زمزم وهو يصحح حديث ماء زمزم لما شربه لا وإن كان فيه ضعف لكن هو يصححه وقال إنه شرب ماء زمزم ليصل درجة الحافي الذهبي وفعلا وصل إلى مرتبة الحافي الذهبي من حيث العموم لا من حيث الخصوص يفهموا هذا جيدا من حيث العموم لا من حيث الخصوص يعني من حيث اطلاعه على متول الحديث والحكم على الحديث لكن من حيث الـ الـ الـ الـ الأسانيد كالحافظ بن حجر ومن حيث الرجال والروات وكذا الحافظ بن حجر يعني أعلم منه في هذه المسألة فلذلك الحافظ ذهبي عفوا منه ولذلك قالوا هو بلغ بلغ مرتبة الذهبي في الحكم على الاحاديث والموتل بل وزاد لكن من حيث العموم لا من حيث الخصوص من حيث الحكم على الرجال وتاريخ الحافظ ابن حجر أعلم منه في هذه المسائل طيب إذا كان لقبه شهاب الدين ومن حيث الحديث لقبه ماذا؟ أمير المؤمنين في الحديث إذا لقبه ابن حجر كيف؟ ابن حجر عندما نقول ابن حجر بفتح الحاء والجين بعدها احتراز من حجر بعدها طبعا ابن حجر الجبع دار حجر اذا وان اشتهر الحافظ احمد بن علي ابن حجر العسقلاني بلقب إيش لقب ابن حجر ولكن في الحقيقه هو لقب لبعض آبائه وهذا الذي ذكره تلميذه السخاوي ذكره تلميذه السخاوي وذكره حتى الشوكان تلميذه السخاوي عنده كتاب في ترجمة الحافظ بن حجر سمه الدرر والجواهر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر الدرر والجواهر في ترجمتي في مجلدين وفي أيضا الشوكاني في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع إذن هو لقب ابن حجر لمن هو لقب من لقب لبعض آبائه وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم وقيل لقب لأحمد الاعلى أحمد الأعلى في نسبه لقبه بنو حجر أحمد ابن أحمد ابن أحمد هذا الثاني الأعلى هو لقبه بنو حجر وقيل اسم اسم لوالد أحمد المشار إليه وقيل غير هذا وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بأنه ذهب بعضهم بالقول إلا أن نسبة إلى آل حجر نسبة إلى آل حجر ومنهم الحجر حجر قالوا قوم يسكنون الجنوب الاخر على بلاد الجريد وارض تعرف بقابس قابس بكسري بكسر ب ب يقال جابس جابس على ما ذكر على ما ذكره, ذكره بن العماد بن العماد لو كتاب شذرات الذهب في اخبار من ذهب وقابس اين تقع مدينه بين طرابلس وصفاقس صفاقس بضم بين تونس وليبيا بين طربلوس وصفاقس بضم القاف يعني في جنوب تونس في جنوب تونس قالوا بأن أصله من هناك أو نصف إلى أولئك الذين جاءوا من هناك من الجنوب صفاقس وصفاقس تمر على مدينتين ثم تمر على أخرى ثم نقطة حدودية لأن نقطة الحدودية يعني معبر رأس أجدير كما يقولون وتدخل ليبيا، فقالوا بأنه ينسب إليه وقال بهذا حتى يقوط الحموي في كتابه المعروف معجم البلدان وعليه في الراجح أن لقب بن حجر وإن اشتهر به شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني فهو لقب لماذا فهو لقب لماذا لبعض أجداده أبائه يعني أجداده ولذلك قال صاحب الترجمة يعني بيت قال بيت يعني من الكامل بحر الكامل ولجد جد أبيه أحمد لقبوا هذا البيت مهم جدا ولجد جد ابيه احمد لقب حجرا وقيل اسم والدي احمدي بل اسم والدي احمدي هذا البيت هو لخص لخص فيه ما ذكرت لكم ماذا قال ولجد جد ابيه احمد لقب ها ماذا كتبت ولجد جد أبيه أحمد لقب حجرا وقيل بل اسم والد الاحمدي والد أحمد وقيل بل اسم والد أحمد ماذا فهمتم من هذا البيت؟ هو ما ذكرت لكم على أن جد جد أبي أحمد لقبه بابن حجر وقيل اسم والدي أحمد اسم والدي أحمد واضح؟ إذن طيب ما هي كنيته الحافظ من الحاجة علمنا الآن اسمه ولقبه وبقي لقبه يعني من حيث اللقب الذي لقبه به والده أو الذي لقبه به من ها. لقبه أهل الحديث عندما كان إماما في علم الحديث ومرجعا فيه أمير المؤمنين ما هي كنيات الحافظ من ها؟ لا لا هذا الكنيه الكنيه الكونية. الكونية ما هي كونيته؟ إذن يفهموا الفرق بين الكونية واللقب سأبين لكم الفرق بين ال- الكونية واللقب ما هي كونيته؟ الحافظ نحلا كونيته أبو الفرض كونيته أبو الفض من الذي كناه بها؟ كناه بها أبوه أيضاً أبوه كناه بهذا تشبيها له بقاضي مكة قاضي مكة أبو الفض محمد بن أحمد بن عبد العزيز العقيل النووي هذا كان رجلا صالحا، فوالده كناه بماذا؟ كناه ببأبي الكنيا تشبيها له بقاض مكة أبي الفضل محمد بن أحمد. لماذا؟ تفاؤلا، تفاؤلا أن يكون مثله وكان أفضل منه. شوف إنما الأعمال بالنية، وقد جمع الحافظ بن حجر هذا. حافظ المحجر جمع جزء سماه هذا الجزء مهم جدا سماه القصد الاحماد بمن كنيته ابو الفضل واسمه احمد القصد الاحماد بمن كنيته ابو الفضل واسمه احمد يعني كل من اسمه احمد حاول ان يجمع الحافظ هذا الكتاب اسمه احمد وكنيته ابو الفضل فسماه إيش؟ ماذا سماه بين قوسين القصد احمد بمن كنيته ابو الفر واسمه احمد إذن ابوه ماذا كناه ابو الفر كناه ابو الفضل وهو مشهور باب الفر ولكن شيخه الحافظ العراقي والعلاء ابن المغلي بسكون الغين وكسر اللام هذا الحموي وغيرهما كناه بماذا كناه ابو العباس كناه ابو العباس ويروى شذوذا ان بعض الشيوخه كانه ابا جعفر ابا جعفر والصحيح كنيته المشهوره ما هي ابو الفضل ما هي قلنا ابو الفضل واضح مصطفى الان ممكن ابين لك الفرق بين ال... ال... الكونيه واللقب هل هناك فرق بين الكونيه واللقب نعم هذا في الحق معروف في اللغه وفي النحو الفرق بين الكونيه واللقب ان اللقب يكون لماذا يكون للمدح او للذم يكون للمدح او للذم واللقب اما للمدح او الذم والكنيه تكون بالابي او بالام او بغيرها لكن الان بالابي او بالام ولهذا قيل وكنيات بالابي او بالام ولقب بالمدح او بالذم بالمدح أو بالذم يعني اللقب شمس الدين هذا لقب محي الدين وكان بعضهم كان ينكر هذه الألقاب هذا لقب وكونياته بالآب أو بالأمي ولقب أه. ولقب بالمدح أو بالذم إن هذا هذه كنيته كونياته ما ال ال الآن عرفنا إيش عرفنا اسمه وعرفنا لقبه وعرفنا كنيته ماذا بقي لنا المولد والمنشأ حسند بقي لنا الموليد والمنشأ يعني أين ولد الحافظ بن حجر؟ أين ولد الحافظ بن حجر؟ ولد الحافظ بن حجر ها العسقلاني كذا إنه ولد في لا لا في مدينة القاهرة ولذلك قلنا مصر القاهري المولد معناه معنى أنه ها أين ولد ولد في مدينة القاهرة بمصر العتيقة متى ولد؟ اختلفوا قيل في اليوم العاشر وقيل في اليوم الثالث ها والعشرين من شعبان سنه 73 و700 سنه 73 و700 اين قيل في منزل كان يقع على شاطئ النيل بمصر في منزل يقع على شاطئ النيل بمصر متى ولدت قلنا ها في العاشر او الثالث, الثالث والعشرين في شعبان سنة كان ماذا 73 و700 73 و700 في منزل كان يقع على شاطئ النيل بمصر وعائلته ها من قبيلة كنانه ابن خزيمة ابن مضر كما قلنا لكم سابقا كانت تسكن مدينة عسقلان وهاجرت إلى مصر قبل أن يولد الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر كان والده عالما هديبا ثريا من حيث المادة ثري وأراد لابنه أن ينشأ نشأة علمية أدبية إلا أنه توفي كما يقولون اختطفه الموت توفي والحافظ محجر ما زال طفلا هو أراد أن يربيه على يده لكن الحافظ حافظ محجر كان ما زال طفلا مات أبوه وهو في السنة الرابعة السنة الرابعة من عمره وماتت أمه قبل ذلك فمن الذي تولى كفالته أحد أقارب والديه وهو المعروف بزكي الدين أبي بكر الخروبي هذا كان تاجرا كبيرا بمصر كان تاجرا كبيرا وافر المال فرعاه الرعايه الكاملة واعتنى به غاية العناية أول ما بدأ به أدخله الكتاب اللي نسميه إحنا المسيد أدخله الكتاب عندما بلغ خمس سنوات في هذا الوقت ظهر نبوغه المبكر فشاء الله أن يتم الحفظ حفظ القرآن كاملا وهو ابن تسع على الراجح ابن تسع على الراجح على شيخ على شيخ صدر الدين عبد الرزاق الصفتي يعني كان عنده كم كم سنة عندما حفظ أتم حفظ القرآن؟ تسع سنوات بعضهم قال أتم حفظه يعني بعض من ترجم له قال أتم حفظه وهو ابنه اثنتين عشر سنة هذا قول طبعا مرجوح قل مرجوح بدل ما نقول ضعيف نقول مرجوح وعندما بلغ الحادي عشر من عمره والصحيح وقلنا في سنة المكان عنده التسع سنوات حفظ القرآن وعندما بلغ الحادي عشر من عمره حج جمع وصيه الخروبي وعندما حج جاور مكه, مكة طلبا للعلم والعجيب انه صلى صلاه التراويح بالناس بالمسجد الحرام صلى صلاة التراويح بالناس المسجد الحرام طبعا هذا كان مؤقتا ولم يكن اماما رسميا كان مؤقتا وعندما صلى بهم ومعلوم ان عندهم كان قديما لا يمكن ان يقال بان الطالب حفظ القرآن جيدا إلا إذا صلى بالناس التراويح كاملة تراويح كاملة فهو صلى بالناس في ماذا؟ في بيت الله الحرام التراوح وكان له من العمر 12 سنة كان له 12 سنة ولذلك قالوا بأنه كان لا يقرأ شيئا إلا انطبع في ذهني أي شيء يقرأه إلا وينطبع في ذهني خيراً كان أوشراً إذا قرأ أي شيء تعطيه خلاص ينطبع في ذهني. كان له ذكاء وقاد وسرعة حفظ عجيبة بحيث يقال إنه حفظ صورة مريم في يوم واحد وكان يحفظ الصح... صفحة صحيفة لماذا؟ من الحاو الصغير من مرتين الأولى تصحيحاً والثاني قراءة في نفسه ثم يستظهرها حفظاً في الثالثة كما حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية المتون اللي نصحتكم في أول الكلمة يعني كل من ترجم له يذكر أنه كان قد تميز بماذا تميز بأشياء منها سرعة الحفظ ومن المتون التي كانت متداولة بعض الناس يتصل عليك يقول انصحني ببعض المتون التي أحفظها طبعا هناك متون متنوعة هناك مجموعة متون وهناك متون مفردة لكن الأفضل أن تسأل العالم اللي في بلدك فكان من المتون المشهورة ذاك عمده الأحكام حفظ عمدة الأحكام هذا طبعا معروف فقه في الأحكام الحنبلي، وحفظ الفيات العراقي معروفة بالتبصرة أو التذكيره لشيخه الإمام الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي حتى شيخه هو كنيته مالا أبو الفر. كما حفظ مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه هذا. وكما حفظ ملحة الإعراب هذا الحريري في النح ملحة الإعراب بعضكم يحفظها وحفظ بعد ذلك ألفية ابن مالك في علم النحب ثم التنبيه في فروع الشافعي ركزوا انظروا هنا. لماذا أقول لكم هذا؟ لأنه لم يأتي مباشرة يحفظ الأمهات ويترك البنات إنما بدأ بالبنات بدأ بالتأسيس هذا هو العلم بالتأصيل والتأسيس هذا هو الرباني كما قال عبد الله بن عباس يربي الناس على صغار العلوم قبل كبارها لأن طعام الكبار يكون سما للصغار لذلك بدأوا بالصغار وعندما حفظ هذه المتون بعد ذلك حافظ صحبها حافظ صحيح بغا بخار وحافظ غير غير غيره من المتون التي لا يستغنى عنها طالب العلم يعني من المتون العلمية مفردة كانت او مجموعة وش فيها كما قلت في منظومة المسمات نشر العابير قلت اذ لم يكن يغنيهم عن الرجوع الى متون مفردات أو جموع لم يكن يغنيهم عن الرجوع إلى متون مفردات أو جموع إذن هذه المتن بدأ بحفظ الحافظ المحاجر متى؟ سنة ست وثمانين وسبعمائة سنة ست وثمانين وسبعمائة متى ولده قلنا ثلاثة <سؤال> وسبعمائة يعني عندما بدأ بحفظ هذه المتن كم كان عمره؟ ثلاثة عشر سنة إذن بعد رجوعه من مكة إلى مصر لأنه صلى ب الناس صلت تراوح في الحرم وكان عمره كم؟ 12 سنة كان عمره 12 سنة ثم رجع واشتغل بالحفظ المتون وكان قد أخذ ألعن بعد رجوعه من مكة إلى مصر بعد رجوعه من مكة إلى مصر ولذلك بينا الحافظ المحجر هو نفسه بأن مولده وأصل جدوده يعني ذكر هذا في بيت أيضا من الكامل من ماذا يقول؟ وبمصر مولده واصل جدوده وبمصر مولده واصل جدوده من عسقلان المقدسيه قد بودي لاحظتم اذا ابيات ثلاثه تبين لك اسم الحافظ بن حجر اسم الحافظ ابن حجر وكنيته ولقبه ومولده ومنشئه و أصله ولذلك قال وبمصر مولده وأصل جدوده من عسقلان. بمصر مولده لكن أين أصل جدوده من عسقلان المقدسية قد بودي فهمت فهمتم بيت فهمتم بيت ما قل البيت ما هو وبمصر مولده وأصل جدوده من عسقلان المقدسية قد بودي واضح واضح هذا طيب لحافظ محجر لو أردنا أن نتكلم على رحلاته العلمية. فهي خصها العلماء بأجزاء بل وبمجلدات كما فعل تلميذ الحافظ السخاوي في مجلدين فرحلته كان عنده رحلات كثيرة رحلته إلى مكة المكرمة متى كانت؟ كانت سنة 85 و700 إلى مكة هذه طبعا السنة الهجرية كانت رفقة وصيه وصيه لأن أباه ها الخروبي أباه أوصاه أقام بها سنة يقرأ الحديث على يدي الشيخ عبد الله بن سليمان هذا النشوي قرأ عليه الحديث ويقال قرأ عليه صحيح البخاري عندما كان في مكة قرأ عليه صحيح البخاري بل قال بعض من ترجم له هو اول شيخ اخذ عنه الحديث وسمع في مكه من الشيخ الحافظ محمد بن عبد الله بن ظاهره بن ظاهرة. يعني طبعا كنيته جمال الدين ابي حامد المكي هذا شافعي ولما رجع من مكه الى مصر طبعا عائدا بالفائدة الكبيره لم يرجع كان فقط انما عائد عائد بماذا بفائده كبيره داوم على دراسه الحديث الشريف على يد شيخه حافظ العصر انذاك من هو زين الدين زين الدين من هو ما كليته؟ ابو الفضل عبد الرحيم ابن الحسن عفوا ابن الحسين العراقي لازمه كم سنه عشرة اعوام لازمه عشرة أعوام يعني معنى حمل عنه وأخذ عنه جملة من علم الحديث سندا ومتنا وعللا واستلاحا قرأ عليه الفيته الفيت العراقي في مصطلح الحديث مع شرحها كما قرأ عليه نكته على علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح وقرأ عليه امهات الكتب أو امات الكتب والأجزاء الصغيرة ويقال تخرج به وانتفع به كثيرا وانتفع به كثيرا لازمه حتى الموت يقال وفي سنة سبع وتسعين وسبعمائة إجرية أذن له بالتدريس لعلوم ماذا لعلوم الحديث كلها كم بقي معه عشر سنوات وقيل أكثر ثم أذن له بالتدريس وكان ممن انتفع به ايضا في الحديث الحافظ نور الدين علي بن ابي بكرين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد انتفع منه أيضا وتلقى الفقه الشافعية عن شيخه الشيخ سراج الدين ها الشيخ سراج الدين بن الملقين وعز الدين عز الدين من هو؟ بن جماعة وعليه درس الأصول وباقي العلوم كالمنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر وشرح المطور هكذا ثم رحل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى بلاد الشام ثم رحل إلى الحجاز ثم رحل إلى اليمن ثم رحل إلى مكة وثم رحل ما بين هذه النواحي طيب لو, لو ذهبنا نذكر كل ما قرأه في كل بلدة لعل هذا يستغرق كثيرا وأقام بفلسطين وتنقل في مدنها يسمع من علمائها ويتعلم منهم في غزة سمع من الشيخ أحمد بن محمد الخليلي أحمد بن محمد الخليلي وفي بيت المقدس سمع من شمس الدين القلقشندي القلقشندي سمع منه وفي الرملة سمع من أحمد بن محمد الأيكي وفي الخليل سمع من صالح ابن خليل ابن سالم سمع منه يعني بالجملة تلقى الحافظ محجر مختلف العلوم عن جماعات كثيرة أو عن جماعة من العلماء كل واحد كان رأسا في فنه كان يختار دائما الائمه الكبار اختار رأسا في علم القراءة فأخذ علم القراءة وما له علاقة بكتاب الله تعالى واختار الرؤوس في علم الحديث بنوعين رواية ودراية وأخذه عن آلها اختار الرؤوس في علم اللغة وأصولها وأخذ عن أصحابها اختار أيضا الرؤوس في علم الفقه وأصوله وأخذ عن أصحابه حتى يذكر عن شيخ عز الدين بن جماعه انه قال أقرأ في خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصر أسماءها خمسة عشر علما علماء عصري لا, يعرفوا إيش، لا يعرفون إيش أسماءه أسماء. إن هذا الحافظ محجر باختصار لكن ما عقيدته أشعر. ما هي عقيدة الحافظ هذا الحكم جائر هكذا نقول أشعري هذا حكم جائر على الإطلاق لا للأسف يعني أنا لا أتكلم على أولئك الذين كفروا وطلبوا بإحراق كتب الحافظ بن حجر والحافظ النووي والحافظ البيهقي والحافظ الشوكاني وهؤلاء إيش؟ هؤلاء أصحاب إيش؟ لا اقول أصحاب الهواء هؤلاء جهلاء هؤلاء أصحاب البنات وليس أصحاب الأمهات ما قرأوا الأمهات لو قرأوا تراجم هؤلاء العلماء لوقفوا لا نقول كما يقول الكفار دقيقه صمت لوقفوا لو عمرهم صامتين لا اقول دقيقه صمت فقط كما يقول الكفار لكن يقفون عمرهم كاملا صامتين امام هؤلاء الجهابده والعمالقه فالحافظ بن حجر ليس على الاطلاق كما قلت يا فقيه الحافظ بن حجر اختلفوا في عقيدته ركزوا معي جيدا بعضهم قال انه اشعري العقيده لكونه لماذا قالوا هذا من اين استنبطوا هذا لكونه وافق الاشاعره في تاويل بعض الصفات وليس كل من وقع في تاويل بعض الصفات وليس كل من وقع في البدعه وليس كل من وقع في الفسق وليس كل من وقع في الكفر يقع عليه الكفر تقع عليه البدعه تقع لا لان معروف أنهم قالوا ليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه لأن هناك شروط هناك موانئ هو وإن وافقهم في تأويل بعض الصفات وعندما نتكلم عن الأشاعر لا نتكلم عن الأشاعر على ما استقر عليه مذهب الأشاعر أشاعر القدماء المرحلة الأولى يعني هذا الذي يشيعه الآن وزراء الاوقاف لنشر ثقافة الاعتزال ولنشر على ان الأشاعر القدماء لا يرون أن يقول بأن القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام نفسي دليل على كلام الله كلامه خالي عن الحرف والصوت يشهد. ها؟ طيب فلذلك الصحيح أن الأشاعر القدماء ماذا كانوا يعتقدون يعتقدون بأن أول واجب على العباد ما هو النظر الأشاعر أول واجب النظر بل قال بعضهم إن أول واجب على المكلف القصد للنظر وبعضهم قال إن أول واجب للمعرفة وبعضهم قال إن أول واجب ماذا؟ الشك يعني أول واجبة عندهم فيها خلاف بل ذكروا إثني عشر قولا بعضهم قال المعرفة لأنه هو هي سبيل وسيلة وهي قريبة, قريبة النظر وسيلة بعيدة القصد إلى النظر إذن فأول واجب عند الأشاعر أخذوا البيجوري أول القصد إلى النظر لأنهم قالوا القصد إلى النظر لأن الوسيلة قبل الغاية والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب هكذا قال وبعضهم قال أول ما يجب معناها النظر عندما يطلق الأشاعر النظر يريدون إدراك شيء بحاسة البصر والفكر يعني حركة النفس المعقولات كما يقولون وأما في المعقولات وأما في المحسوسات فتخيل هذا كله كلام طبعا معروف متكلمة وقالوا القصد إلى النظر القدرة على التعبير عن وجود الله قالوا معنى القصد النظر القدرة على التعبير عن وجود الله القدرة هذا كله كلام حضر إلينا من وبعضهم قال المعرفة معنى المعرفه اعتقاد وجود صانع وليس مراد التوحيد قد يتبادر الاذان بانه توحيد لا لا ابدا فلذلك الحافظ بن حجر لما سئل اول ما يجب لاحظتم ماذا قال الاشاعره قالوا النظر او قصد النظر او المعرفه هذا ليس بالاسلام في شيء هذا ليس بالاسلام بل حينما تقول مثلا النظر او الشك قالوا لأن الشك لا يصل إلى الشك مرة أخرى أول واجب عند بعض الأشاعر الشك لماذا؟ قالوا لا يمكن الوصول لليقين إلا بعد المرور على الشك لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا بعد المرور على الشك حتى لا يتطرق إليه الشك بعد ذلك هذا كلام يقال هل هذا يقال؟ لكن حافظ حجر هل قال هذا؟ لا قال أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب على المكلف إفراد الله بالعبادة فالتوحيد هو أول واجب على العباد وهو أول ما يدخل به المرء للإسلام بل هو أو هو أوجب واجب عليه واستدل بقوله تعالى بل وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلى الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاوية والزكاة إلى غير ذلك فالحافظ المحجر ليست له مؤلفات في العقيدة لو كان له مؤلف في العقيدة نستطيع أن نحكم عليه بأنه أشعر ولكن نقول له وافق الأشعر في بعض التاويل السفات وأيضا هو له يعني يقدم رجل ويؤخر أخرى ليس هو كمن الجوزي من الجوزي معروف مؤول لكن وطارة يؤول وطارة يفوض يفوض صفة وترد من يفوّض المعنى، إذن أنا أنك لا تستطيع أن تحكم عليه، ويخالف الأشاعرة في كلياتهم في مسألة أول واجب، كما يخالفهم حتى في قضية القرآن، لأن القرآن عندهم دل على ك... ك... كلام الله، والكلام النفسي، وكلم الله موسى كلمه قالوا ألقى الكلام في الشجرة وتكلم هذا كلام باطل، إذن فهمنا هذا؟ إذا الحافظ المحجّل لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه أشعري، بل نقول وافق الأشاعرة في بعض الصفات. وافق الاشاعر مؤلفات الحافظ المحجر وتصانفه كثيره زادت على 150 وخمسين مصنفا بل ألف في جميع العلوم الشرعيه اشهرها واهمها تسديد القوس هذا مختصر مسند الفردوس هذا حسب علمي انه طبع لكن لم اطلع عليه طبع بتحقيق بعض الدكاتره مصطفى سيعقوب عنده رسالة فيه لكن أنا لم أطلع عليه كذلك من كتبه المعروفة فتح الباري لو لم يكن الحافظ من حجر إلا هذا الكتاب فتح الباري الشرح صحيح البخاري يقع في ستة عشر مجلدا وما كثر نحجر حجر في تأليفه عشرين سنة عشرين سنة ما هو بين عشي وضحها يخرج لنا رسالة وكتاب عشرين سنة ولما فرض من تأمي عامل مأدوبة مأدوبة عظيمة ودعا إليها أهل قلعة دمشق وكان يوما عظيما مشهودا ويعتبر هذا الكتاب عند اصحاب الصناعه الحديثية أفضل شرح يعتبر أفضل شرح وأجمله وأجمله وأعمه نفعا لصحيح البخاري على ما فيه لهذا السبب لما طلب من الإمام الشوكاني تعرف هذا المستفسر لما طلب من الإمام الشوكاني أن يشرح لهم صح البخاري ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح. قال كلمة مشهورة ممتثلا بحديث شيخ. نعم هذا لا جيد أنا أحب أن تسبق للجواب لا بس. قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. هو تمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم ولكن لا هجرة بعد الفتح يعني لا يمكن أن نشرح ال صحيح البخاري كما شرحه الحافظ طبعا الناس يعني يقولون على ان صحه البخاري يحتاج الى شرح صح مسلم يحتاج إلى شرح لان هذه الشروح شروح هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ بل شرحه يعني لو اخلينا ما فيه من من المخالفات ومن الطعن في بعض العلماء ومن المسائل بعض المخالفات هكذا هو موسوعه علميه عظيمه فتح الباري شرح صاحب البخاري هل سبقه أحد لهذا الاسم؟ نعم سبقه الحافظ زين الدين أبو الفرج بن رجل الحنبل له كتاب فتح الباري وهذا كتاب فتح الباري يقول عنه الحافظ ابن عبد الهادي يقول وشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز وهي من عجائب الظهر ولو كملاء كان من العجائب ولو كمله وفي عشرة أجزاء ولو كمله كان من العجائب والمزية التي في شرح الحافظ المحاجر هي؟ أنه يذكر أحاديث أخرى ويعلق على أساندها ويناقشها مناقشة حديثية من جميع جوانبها حتى أصبح بحق ديوان السنة النغوية مع كلامه على ما يستنبطه من لطائف الإسناد وعلى ما يستنبطه من معاني الحديث وعلى ما يستخرجه من قواعد الفقه وأصوله وما يستخرجه من لغة وأصولها ويناقش أيضا المذاهب ويناقش المتكلمة ويناقش الآراء فلذلك وافق الاسم المسمى فكان بحق فتح الباري بصرف النظر كما قلت لكم بصرف هذا من حيث العموم بصرف النظر عما فيه من تأويل كثير من يعني لبعض الصفات لأن التقويم هنا من حيث العموم لا من حيث الخصوص من حيث العموم لا من حيث فمن الظلم الفاحش أن نسمع صيحة ظالمه منبوحة مقبوحة مشقوحة هنا وهناك وهنالك من الغلات أنهم يطلبون أن نحرق هذا الكتاب العظيم فتح البال فتح البال وقد بدأ بتحقيق وتخرج أحاديث الجزء الأول المحدث أبو الحسن مصطفى من إسماعيل السليمان أتى فيه بفوائد قيمة تستحق أن يرحل إليها طالب الحديث ونرجو أن يتمه والله لو أتمه لكان آية في بابه من غير استثناء من غير مثنوية كما يقول وقد قام نبيل بن منصور باستخراج الأحاديث التي ذكرها الحافظ المحجر في كتاب فتح الباري سواء التي خرجها الحافظ المحجر أو التي أغفل تخريجها وسواء التي حكم عليها أو التي لم يحكم عليها بالقبول أو الرد وخرجها تخريجا جيدا علميا وحكم على كل حديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف ومن حيث القبول ومن حيث الرد طبعا إن بعض الأحكام تعرف منها وتنكر لكن عمله من حيث العموم مفيد جدا جدا وفي الوقت نفسه عمل جبار يحتاج إلى مكتب من مكاتب تحقيق الأمهات الحديثية فلله ضره وعلى الله أجره هذه الموسوعة تقع في عشر مجلدا ضخمة تحت عنوان أنيس هذا هذا اللي موجود في مكتبتي أنيس الساري في تخريج وتحقيق أحاديث التي ذكرها الحافظ محجر العسقلاني في فتح الباري في فتح الباري أو فتح الفتوح الدواني في ترطيبات وتهذيبات وتخريجات وفقهيات وتوضيحات فتح الباري كتاب رائع جدا وهناك أعمال وخدمات أخرى على أجزاء فتح الباري في الجامعات والكليات وللعلماء وللباحثين جهود جبارة ومتنوعة على كتاب فتح الباري ولعلنا إليه عودة المهم حافظ نحجر له مؤلفات كثيرة لو ذهبنا نستحضرها ونذكرها فهي كثيرة بعضها تقع في ما يقارب خ عشرين مجلدا أو خمسة عشر مجلدا أو أكثر أو أكثر هي كتب كثيرة لذلك من أراد أن يتوسع فليرجع إلى من مثلا كتاب تلميذه السخاوي وليرجع أيضا إلى رفع مصر عن قضاة مصر هو كتاب أيضا جامع وليرجع أيضا إلى من البحث هناك بحث يعني على دكتورة الحافظ محجر الحافظ محجر وخدمته لعلم الحديث خدمته لعلم الحديث يعني من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب يرى أن كتبه التي ألفها وفي جميع العلوم وفي جميع الفنون واستفاد منه وفي المنتخبات وفي الأمال وفي الأطراف وفي نظم اللآل وفي انتقاد الاعتراض وموقفه ايضا من, من الأحاديث العشرة وكذلك انباء الغمر إلى أغير ذلك من الكتب العوالي والأمالي يعني كتب كثيرة جدا منها المعاجم معجم المشيخات ومعجم شيوخه معجم يعني كتب كثيرة في الموضوع لمن للحافظ ابن حجر فهو إمام بحق فهو إمام بحق لا يعني نحن نتكلم على ماذا على ترجمته بالإجماع لذلك ابن حجر تفرد من بين أهل عصره في علم الحديث مطالعة وقراءة وتصنيفا وإفتاء حتى شهد له بالحفظ والإتقال القريب والبعيد والصديق والعدو حتى كان إطلاق الحافظ كما قلنا كلمة إجماع بين العلماء إذا أطلق الحافظ إلى من تنصرف إلى الحافظ ابن حجر وطارت مؤلفته في حياته وانتشرت في البلاد وتكاتب الملوك من قطر إلى قطر في شأنها وكانت له اليد الطولة أيضا حتى في الشعر رحمه الله تعالى وشهد له شيخه بالحفظ وأنه أعلم منهم وأنه إمام هذا الفن وأذن له بماذا؟ أذن له بالتدريس والتأليف وفعلا نفع الله به الأمة رحمه الله تعالى وما وقع فيه من التأويل أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتابه سبحانه وتعالى فلم يكن الحافظ المحجر معصوما حتى لا نقول ولكن أيضا لا نظلمه ونقول بأن الحافظ محجر كذا وكذا وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة 52 وثمانمائة سنة 52 وثمانمائة إذن قالوا بأن كان له مشهد لم يرى مثله في ماذا؟ في من مات في زمانه من أهل العلم مشهد رائع وحضره كل المشايخ وشهده امير المؤمنين ال الذي كان قدمه الخليفه للصلاه عليه عند الجنائز يعرف الناس قيمه الاشخاص ولكن الجنائز يعني لا ما ياتون يعني من باب نقل الاخبار فقط كما يفعلون مع الحكام والملوك يا ربما ما تحاكم وهو لا لا يزن عند الله جناح بعوضه ويحضر جنازته الآلاف والملايين لا لا هذا شيء آخر لذلك أنا أنصحكم بقراءة كتاب الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر طبع في مجلدين وطبع في ثلاث ثلاثة مجلدات طبع في ثلاثة مجلدات ويوجد قبره في مقابر ها؟ في مقابر الشافعية ويقال ما قريب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نحن تكلمنا على ترجمته أحببنا أن نذكر نبثة سريعة على حياته العلمية لماذا؟ من باب أشار فأشار ومن باب ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله ومررنا فيه مروراً في ترجمته مررنا فيها مرورا كمرور الحاج بوادي محصر كما يقولون ومن, ومن لم يسعه ما ذكرنا فليرجع إلى المصادر التي توسعت في ترجمته وهي كثيرة وأبدعت في ترجمته من حيث الاسم ومن حيث النسبة، ومن حيث الكلية، ومن حيث اللقب، ومن حيث المولد، ومن حيث النشأة العلمية، ومن حيث الرحلات العلمية، ومن حيث مكانته العلمية، ومن حيث ثناء العلماء عليه، ومن حيث شيوخه في القراءات، وشيوخه في الحديث وعلومه، وشيوخه في الفقه وأصوله، وشيوخه في اللغة العربية وأصولها، وتلاميذته ومؤلفاته وأهم مصنفات للحافظ من حجر في الحديث وعلومه وأهم مصنفات الحافظ في التراجل والرجال وأهم تلاميذته ووفاته رحمه الله تعالى فليرجع إلى رفع الإصر ويرجع أيضا إلى كتاب تلميذه السخاوي كما يرجع إلى إنباء الغمر بأنباء العمر وكذلك باقي الكتب كالضرر الكامنة في عيان المئة الثامنة والنجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة وغير ذلك من الكتب التي تعنى بترجمة أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونقف هنا وإن شاء الله غدا عندنا درس العقيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم